يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُضْبُكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْصُو أَنْ يُضْبُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُنَا رَجَاءً قالدا فيها ذلك الخزي العظيم 118. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل اتهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولا ان سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون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 124. فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون في المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وَأَدَّى اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَنَّ رَجَاءً نَّمَخَالِدٍ فِيهَا هِيَ حَصْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُهُمْ مُقِيمٌ